الحمد لله الملك الوهاب العزيز الجبار بعث رسله بالبينات وأيدهم بالآيات وأحل بأعدائه المثلات نحمده على عطائه وإحسانه ونشكره على عافيته وامتنانه فكم من خير منحه لنا وكم من ذر صرفه عنا وله فينا ألطاف خفية لا نعلمها فله الحمد دائما وأبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من أعرض عن ذكره شقي في الدنيا والآخرة ومن عاد له ولياً آذنه بالمحاربة وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أُذِي في الله تعالى فصبر وما لان عند عودته ولا فتر صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوا وتزودوا في دار الفناء ما تجدونه في دار البقاء واعلموا أن الدنيا متاع والمتاع يفنى والمتمتع به, والمتمتع به يموت ولا خلود للعباد إلا في الآخرة حين يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت أيها الناس في النفوس البشرية طغيان يصدها عن الحق ويؤدي بها إلى العلو على الخلق وهي في ذلك تجد لها مسوغا وتزين الشيطان وتأييد أهل الأهواء وما يجعلها تصر على الباطل ولا تذعن للحق ولو كان أبين من الشمس في رابعة النهار وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولا يسلم من جهل نفسه وظلمها وطغيانها إلا من هذبها بالإيمان والعمل الصالح وقهرها على الإذعان للحق والاستسلام للشرع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن أكثر الناس صدودا عن الحق وعلوا على الخلق وقهرا للناس على رؤاهم الضيقة ومناهجهم المنحرفة أهل النفاق والأهواء والشهوات والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وهم في زماننا هذا يريدون صد الناس عن دين الله تعالى فيما يتعلق بأحكام المرأة إلى مناهج الغرب التي بدأ الغرب يتراجع عنها بعد ثبوت فشلها إنهم يريدون إفساد المرأة باسم تحريرها ويريدون فرض الاختلاط بين الرجال والنساء بعد أن تبين ما يجره على الطلاب والطالبات والموظفين والموظفات من الفتنة والفساد وتنظيم الصالات الرياضية للطالبات وشيئا فشيئا حتى يتكون فريق الرياضي ثم نواد الرياضية النسائية ثم منتخب النساء ثم ندخل في ملائب العلمبيات ويريدون أن يجر المرأة إلى خطورة المرور وحوادث السيارات بقيادتها للسيارة وبعد أن تواترت الدراسات والبحوث والإحصائيات والاستقرائيات التي ثبتت أن آثارها سلبية وبعد أن تعالت الأصوات في الشرق والغرب تنادي بمنع الاختلاط ومنح الطالبات والموظفات حقهن في الخصوصية وقطع دابر التحرش بهن أو من يراودهن عن أنفسهن بالحيلولة دون وصول الرجال إليهن أو جعلهن تحت رحمة الغرباء عنهن سواء كانوا مدراء لهم أم مدرسين أم زملاء إنهم يريدون إخراج الحرائر العفيفات من خدرهن إلى حيث يتلاعب الرجال بهن إنهم يريدون نشر حرافهم وفسادهم على الناس بقهرهم عليه وفرضه واقعا لا مناص منه وتسويغه بحجة, بحجة أهو من بيت العنكبوت واستخراج من يروج له ممن, ممن باعوا ذممهم بثمن بخس واشتروا بعهد الله تعالى وأيمانهم ثمنا قليلا ممن يريدون لعاعة من الدنيا ببيع دينهم نعوذ بالله من الزيغ والضلال وفرعون لما جاء بالسحرة وعدهم بالزلفالية لديه والقربى من مع أجرهم الذي يأخذونه على سحرهم للبس الحق بالباطل وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين وهو عين ما يفعله أهل التغريب والفساد ومشيعو الفاحشة حين يفتحون صحفهم ويتيحون فضائياتهم لكل من لكل من يؤيدهم في باطلهم ويلبس على الناس أمر دينهم ويفسد أخلاقهم وقيمهم ويمرد عليهم نسائهم وبناتهم وهؤلاء المأجورون وهؤلاء المأجورون للتلاعب بدين الله تعالى وتبديل أحكامه وتسويغ التغريب والفساد. يَعْمَدُونَ إِلَى الْمُتَشَابِهِ مِنَ النُّصُوصَ فَيَضْرِبُونَ بِهَا الْمُحْكَمَ لِإِقْنَاعِ النَّاسِ بِبَاطِلِهِمْ وَجَرِّهِمْ إِلَى إِثْمِهِمْ إِرْضَاءً لِلْبَشَرِ مِثْلِهِمْ وَإِسْخَاطَ رَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم متفق عليه إن استكبار هؤلاء المفسدين عن الحق وطغيانهم على الخلق ليس أمرا جديدا فقد قال الله تعالى في المنافقين قبلهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال مجاهد رحمه الله زادهم الله تعالى ضلالا إلى ضلالتهم وعما إلى عماهم وسبب ذلك من امتلأت به قلوبهم من الاستكبار ومن عقدت عليه من الصدود فلا فلا يعون آيات الله تعالى وهي تتلى عليهم ولا, يتدب ولا يتدبرون سننه في غيرهم ولا يدركون الواقع كما هو يجادلون في دين الله تعالى بلا علم ولا تحر للحق إن يريدون إلا فرض باطلهم ولو بتحريف الدين ولبسه على ولبس الحق بالباطل إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إنهم قوم مصرفون عن الحق مهوسون بالباطل يتركون ما به عافيتهم ويسارعون فيما فيه هلاكهم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 فهم إن دعوا إلى سبيل الحق رفضوه ويسارعون في سبيل الغي نعوذ بالله تعالى من انتكاس القلوب والفطرة والفساد والرأي وحين يذكرون بآيات الله تعالى يخوفون بما وقع للأمم السابقة وللدول الحاضرة من الفتن والاضطرابات واختلاف القلوب لا يزيدهم ذلك التذكير إلا طغيانا وتمردا على الله تعالى ورفضا لشريعته وإصرارا على باطلهم وقد قال الله تعالى في المعذبين ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ولكل زمان فراعنته وفراعنة هذا الزمن لا يذعنون للحق ويستبدون بالأمر دون سائر الخلق ولو كانوا على باطل وضلال يسارعون في باطلهم ولو كان فيه حتفهم وهلاكهم وقد قال فرعون من قبل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وجاءتهم في وجادتهم في نشر باطلهم هي جادة فرعون وطريقتهم في تسويق منكراتهم هي طريقه فرعون ومنهجهم في الكذب على المصلحين هو منهج فرعون ذلك أن فرعون اتهم بالفساد من يدعو إلى الصلاح وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد واتهم فرعون الناصحين المصلحين بأن لهم في إصلاحهم ونصحهم أغراضاً سياسية ومعارب دنيوية وهي عين التهمة التي يقذف بها التغريبيون في عصنا لكل مصلح قال فرعون وملأه لموسى عليه السلام أجئتنا لتفتننا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وما ذلك ومع ذلك فإن الله تعالى نصر موسى والمؤمنين معه على فرعون وجنده وسنته دائمة سبحانه هي نصر أهل الحق على أهل الباطل. ولو كان للباطل صولة وجولة ولو كان للباطل ركن رشيد فإن للحق ركن رشيد أقوى من ذلك فإن العقبال أهل الحق عليهم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وخوطب نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا فاصبر إن العاقبة للمتقين وهو خطاب لنا بالصبر على الحق والثبات عليه ودعوة الناس إليه ومقاومة الفساد والتغريب وأهله وتحذير الناس منهم إلى أن يدحرهم الله تعالى ويكفي المسلمين شرهم وما ذلك على الله بعزيز بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قولوا قول هذا واستغفروا الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون أيها المسلمون قضى الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد في كثير من الآيات القرآنية قال جل وعلا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا وقال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال بإزته وقدرته إن جندنا لهم الغالبون وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقد الله سبحانه وتعالى لدينه بالغلبة والعلو والظهور والانتشار في الأرض يريدون أن يطوفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وظهوره يقتضي ظهور شعائره وسيادة أحكامه وتمسك الناس به وهو ما, وهو ما نشاهده بحمد الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها رغم حملات التغريب والتخريب الضخمة المدعومة سياسيا واقتصاديا وإعلامياً من كبريات الدول حتى صار انتشار حتى صار انتشار الإسلام والتمسك بشعائره الظاهرة في البلاد الغربية والعلمانية العربية يشكل قلقا كبيرا للغربيين والعلمانين العرب ويسمونه بف ويسمونه بإرهاب الإسلام وبفبيا الإسلام وماذاك إلا لأنهم مع شدة محاربتهم للشعائر الإسلامية الظاهرة. ونشر التغريب على أوسع نطاق فإن الإسلام ينتشر والقيم الغربية تتقلص خاصة بعد اندحار الرأس مالية بالانتكاسة المالية المتتابعة وتقليص, الربل... وتقليص... وتقليص العلمانيين السياسيين حين تخلى الغرب عن كثير من القيم الحر... الحرية من قيام الحرية خوفا من الإسلام وكذلك اندحار السياسة الغربية الاستعمارية في البلدان الإسلامية المحتلة ولا شك في أن تراجع العلمانية السياسية والاقتصادية يؤدي إلى اندحار العلمانية الفكرية والاجتماعية لأن أقوى رافدين يغذي القيم العلمانية في المجتمعات المسلمة هو الدعم الاقتصادي والنفوذ السياسي، فإذا جف هذان النبعان الآسيان، ماتت القيم، ماتت القيم الألمانية الانحلالية في بلاد المسلمين، ولذا فإن حديث المفكرين الغربيين الآن هو عن عالم ما بعد الألمانية وما بعد الرأسمالية. في الوقت الذي لا يزال فيه كثير من العلمانيين العرب يفكرون بعقليات متخلفة بطيئة لا قدرة لها على مواكبة عجلة الأحداث التي تدور بسرعة تفوق تفكيرهم المحدود ولا يتجاوزون عملية التغريب التي يجب أن تكون في الماضي ذلك لأن جمهور المسلمين لن يختاروا عن الإسلام بديلا حتى من كان منهم مقصرا في التزامه بأحكام الإسلام وما صناديق الاقتراع في البرلمانات العربية وفي الانتخابات البلدية في الدول الإسلامية إلا أبيان دليل على ذلك إذ لا حظ في العلمانيين رغم جهودهم الضخمة في الدعاية لأنفسهم وإذا كان خيار الشعوب هو الإسلام فإن الدول الغربية باتت تنحاز إلى خيار الشعوب وتضحي بأخلص عملائها خوفاً على مصالحها ولن يكون للغربيون في البلاد الإسلامية ولن يكون للغربيون والعلمانيون في البلاد الإسلامية أكرم على الغرب من حكام دول أخلصوا للغرب عقوداً من الزمن ونفذوا له كل إملاءاته فتخلى الغربيون عنهم في ساعة العسرة لأن المصلحة عند الغرب فوق العواطف والمرؤة والوفاء ولأن من هان دين الله تعالى في قلبه فباعه أهانه الله وهان على الله ومن هان على الله أهانه الله جل وعلا وأذله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والضلال اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والانحراف والضلال اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ لنا عقائدنا من المفسدين ونعوذ بك من المخربين والمنحرفين اللهم احفظ نساءنا من سوء المكائد والفتن يا رب العالمين اللهم احفظ, اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين من كل سوء ومكروه يا ذا الجلال والاكرام اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا واحقن دماء المسلمين في سوريا واحقن دماء المسلمين في اليمن واحقن دماء المسلمين في العراق واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ونعوذ بك من كل سوء ومكروه يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ لنا بلادنا وبلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم احفظ لنا ولينا بدينه وهداه يا ذا الجلال والإكرام وهيئ له الوزراء والأمراء والمستشارين الذين يحفظون لهذه الدولة أمنها ودينها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والعمل الصالح في كل حين hyvää. Olemme täällä, että الحمد on رب العالمين.